Fija, mink a mirodarbu, alfa-sanatim, mim-tardun, d in Tumm, جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ szlehúm, a szulalatim, a bimbajin. Tumm, mesu, ura, ne fekhofi, himi, ruhé. Ura,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 Húnapodi étejna, mumuselkita, beni, isroj. Hújahallna, minnhum, ebből, ebből, ebből, ebből, ebből, ebből, ebből,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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ جُرُزًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ ثَمَرَ تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يَبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَا هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ